وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا فَرَدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَيُوشِكُ أَن لَّا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ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 لا يَسْأَعون أَمَّ الذيينَ آمَنوا وَعَمِرُ الصَّالِحاتِ فَلَهُم جََّة مَأْوى نُزُلَم بِمَا كانَوا يَعملون وَأَمَّ الذيينَ فَسَقُوا فَمَأْوىهُم النَّرُ كُ مَا أرَدُ أَ يَخْرجُ مِنْهَا أعيدُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُ وَقِيلَ لَم دُوقُوا عَذاابًا النَّادَِّكُ تُم بِه تكذبون.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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَنِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا